فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقعا ووثقنا به جمعا ان الانسان لربه لكنود وان انه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعفر ما في القبور وحص لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر الله أكبر القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبث وتكون الجبال كالعهن المنثور فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أفر الله أفر